العد ميلكف خيره وشر لا ترقبه من عين ديره بديره لصد خله لو تبي له مبره قله قل عسابه الامر خير وخيره يا رتب اللي من جو والمجره بن الكواكب السما مستنيره ما جالها بالارض مي قاعد جره تقلع وتهبط بالخطوط الشهيره كبت يحرك هبر وسال ذره صقار جو عارف النفس طيره تشبه قطن بعيد المقر على جبل فرست ما فيه غيره من هالجوارح لاحقتها مضره مثل القط اللي بالمسار بفيره ما جت مكان هابط في مجرى ولا استدارت بل بحور الغزيره بدفتت متعطله وسط ملاحا ما قام يطرت بعيره مجت نفودا كل نسنا سذرا فوق الهبوب العاتية والمثيرة مع المزونة اللي تباها بغرة ودهما السحابة اللي كما الليل سيرة الليل كنا صبح في وجه در كنك تشوف بالليل وقت الظهيره كن المدن في كبرها حجم ذره تصغر في شوف العين لو هيك بيره تطير من جو يمشك حره تصبح بذلجن في نحرها ذريره لترقب اللي ما عطى الناس سره من الجزيره ناصي الجزيره تراقب اللي جزيرة. تراق ما عطى الناس سره من الجزيره ناصي